السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله الذي لم عليما حكيما. وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتهينا يا إخوة هذا طبعا مجلس جديد مجالس الأوراق الوسخة. أسأل الله عز وجل أن وهو ولي الأمة أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقى. كنا قد انتهينا في اللقاء الفائت عن قضية الكفر بالطغوت وصفة الكفر بالطغوت وهذا من المهمات التي لا بد أن تدرس. ثم نعود الآن على ما يسمى عن الدين وما هو عن الشرح بفضل الله عز وجل بكلام أهل العلم لأصل الدين الإقرار بالله وعبادته وحده لا شريك له والكفر بالطغول بالطغوت الكافرين. كل بند من دولة احنا اتكلمنا عنه بفضل الله عز وجل ودخلنا كلام اهل العلم عنه ثم حكم من لم يكفر بالطاغوت او لم يحقق عبادة الله عز وجل وما هو الطاغوت الى غير ذلك بعد ان انتهينا من, من هذا التفصيل ان احنا قلنا لابد ان احنا نتكلم بقى شا نتكلم كلام عاجل ولا نتكلم كلام مؤصل استدعينا كلام اهل العلم كلام السلف، كلام العلماء والحمد لله كل مسألة من هذه المسائل هي مسألة اجماع وفاقية زي ما اتكلمنا عن عوارض الاهليه ليس هناك عارض يمنع من الشرك الاكبر او يبيح الشرك الاكبر الا عارض الاكراه فقط وهذا بالاجماع ثم ان عارض التأويل والاجتهاد والخطا في الاجتهاد وغير ذلك هذه العوارض لا تنفع من الشرك الاكبر ولا الجهل ولا الجهل هذا طبعا مرة بحمد الله وجل طيب الان بقى المسألة اللي احنا المسألة الطارئة الصورة الطارئة الحالية الحالي. التي تقار إلاجها مع, مع الأسف ناس وزفافات واحدة هي يا سورة بعد سورة يناير النظام الزفر والإزفر فتغيرت خطوة أعلام جدا فهذا هو وجهة خامن انت ما تخطيه ولا بقى فذلك لابد من توصيفها زي ما قلنا, قلنا. طبيت معلش قصت العجل اللي تمشي انا مش هلمي لحلاج المصدر وبعد اه نبدأ نعرج على اه الحكم بقى اذا انجلت امامك ما قلت اشينا مجلوسة فيه اخوة بيبان ولذلك تسحب علي الاسم عشان تترفوا خايف تقولوا عنا وصف الشيء العبرة بوصف الشيء لابسه وحبية الخمر اللي حسموها هي مشروب الوحيد السمية زي بتعاون انما هي وصفها ايه واحد بيشربة بيذكر ينقل بتبغط كراسي بخمر طلعت بقى الشام طلعت افيون طلع حشيش طلعت خمس صايبه طلعت عصير طلعت اي حاجة اسمها خمره خلاص صايبه بالوضع فالعبره في الوضع وليس بالاسم والاسم تابع للوضع فلو انت سميتها اي حاجة سميها ورده شجرة خد اسمها حشيش وبعدين واحد شربها اتفاجئ نقول له ايه نقول له دي خمر على ازاي الكلام ده الشاي واحده اقول له مش ورده اسمها خمره ده الاسم الشرعي فنو عارض فلاك هذي العلمانية انا بقول العلمانية دي العلمانية دي بقى هي الاصل والزراع الاداري العلمانية هي الديمقراطية يا برعا اداريا ايضا تضوء العلمانية ولذلك لازم نقول الربطار الاكبر قلوه بعد انه عارض الشخص عاجزين ان قام بانه كل الواقع انه الاولى ان تعلم ان الكلام المجمل اه يعني هو اصل البدع واصل مخالفة الكلام يبقى مجمل الكلام ده مش مقبول خلي بالك هو ده اصل هو ده اصل البدع. وهو في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره الكلام المجمل اللي في المقطع ده بيكون في شمول كامل خالص ولا واجب طيب على طول على احنا بنتكلم عن الالصلاح ازاي تستخدم المصطلح وتضبط المصطلح عشان نقدر نعرف ايه الديمقراطيه دي وايه اللي بيتقال عليها النهارده طيب النقطه الاولى هي مساله الكلام المجمل وخطورته واحنا طبعا هي. فكده في نقلت لكم فيها بعض هذه النقاط لكن انا بعيد تاني بعض النقاط ليه لان لما تقرر يتقرب بينه واحد لمره اثنين انا لازمه الان عشان يبقى عندك البحث متكامل في ذهنك يبقى قلنا لك البدايه اهو خلي بالك من الكلام المجمل مفيش حاجة سمع لو سمحت يا شيخنا هو احنا دلوقتي في بتقول كفر أنا كنا غلطانين كده اه والله عشان العجلة والله احنا بنقول والله الظروف ما, والله ما زي اخر الكلام ده مش الصلاحي. الكلام ده كلام مش علمي زي ما زمان قلتلي ان الديمقراطية كفر ولا يمكن ندخل فيها ابدا وكان في رصة كتب على المكتب مثلا قد ننعي الاجماعات النهاردة لابد ان يكون كذلك شيء مضاف الله يجلال البحث جديد يا جماعة نظر نتكلم وسمعينا طبعا اصل الدين ده يفوش جديد ولا قدم اللي زي ما ذكرنا قبل كده حيادخل في الدين طيب الكلام المزمل يقول شيخ الاسلام ابن ساهمية طيب الله فسرا يقولوا كمان نقل عنه الامام ابن المسجد رحمه الله في كتاب العذاب الشرعية ولو ارتدك قبل كده كان لبقى في كتابة مهم جدا تشتريه يبقى في مكتاب يقول عنه رحمه الله قال ابن رحمه الله تزم والحكمة الكلام بمجرد ما فيه من الاصطلاحات كلام ده اللي واجه مع المناطقه والثالاتية فعال الكلام ما فقالوا ما زموش التعبيرات دي لاجل ما فيها من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المزموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاجتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإستاذ كما قال الإمام أحمد في وصيه لأهل البدع هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يتكلمون بالمشابه من الكلام ويلبسون على ذهال الناس ما يتكلمون به من المتشابه فإذا عرفت المهان فإذا ألفت المهان التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات وزلت بالإتابة والسل أنا تقول لي إيه يا الديمقراطية كان في الحكم الديمقراطي وبعد ذلك أنا حكم الديمقراطي وكان رجل بيوقع على الإله وكان يعمل إيه الديمقراطية أنا بحكي لكش تقول لي تريك فرنسا الديمقراطية دي يعني إيه أقول لي حكم الأغلبية حكم الشعب هسه شرحت راسح بالحق شعب أسحب ولا حكم الشعب ده ما فيش حكم ربنا ببساطه كده انا لو طلعت له الدور تشرح دو الكلمه لللاتيني بالانجليزي بدل انا انا استفدت مني بقى, بقى. عملت لي ايه زي الشعب بيقوله كسر الماء بعد الجاذب الماء قعد يقوله لو سمحت ممكن تفصل على الماء قال له طبعا افصل على الماء قال له ايه الميه قال له الميه دي يعني الماء. أصل المية يعني المية ايه المية؟ قعد جنبه وعد كده الحد ما يعمل يو... ما تخلط ايه هي المية؟ قالوا المية يعني المية لا ما بنتكلم جديد فأنا بسألت عن المية تفهمت ازاي؟ ولذلك ابنتك مرحمة الله بقول ايه؟ يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس ما يتكلمون بهم من المتشابه نتكلم النام احمد الف اذا عربت المعاني التي يحفظونها اقول الناس بقول الجوار جوار ده اللي هو معنى الجوهر يعني تعرف الجوهر قول لي يعني الجوهر جوهر قل لي يعني ايه قل لي يعني العرب لما تقول لي كده بقى انا امال رايح الشارع ده او ما اقدر اطلعه من الشارع فهمت عرفت المعنى يقول رحمه الله فاذا عرفت المعاني التي يقصدونها بامثال هذه العبارات وزنت بالكتاب والسنه بحيث يثبت الحق الذي اثبته الكتاب والسنه وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنه بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا في المسائل والوسائل من غير التفصيل والتقسيم الذي هو من اصطراط المستقيم فهذا من مسارات الشبهة فهذا من مسارات الشبهة ليه؟ لأنه مش زليل لأن الكلام فهتمت والكلام المحتمل ليس دليلا كما يقول شاطبك رحمه الله <تصفيق> <يبقى> اوعد <تصفيق> خالد حد يكلمك بالكلام المجمل ده وتسمع له اللي فتصروا لي وقال لي ايه مجلوله في الشرع كلام مجمل طب على الكلام ده بقى لابن القير رحمه الله ايضا بيقول المدارج المدارج المدارج المدارج في المدارج مدارج سالكين في ملجلة الدخشة بيقول لا فاكسر الناس من الالفاظ ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو عليه يعني على حقيقته والتعبير المطابق فيتولد من ضعف التصور وقصور التعبير نوع تخبيط ويتزايد على ألفنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم عن العلم فتفاقم الخطب وعظم الأمر والتبس طريق الله والتبس طريق أولياء الله الصادقين بطريق ازنافقة الملحدين وعز المفرد بينهما فيدخل فدخل على الدين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله وأشير إلى أعظم الخلق كفرا بالله عز وجل وإلحادا في دينه بانه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك ولولا ضمان الله بحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما تحمله الجاهلون من تحله الجاهلون له لهدمت أركانه وتداعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالم سمع في الكلام ده؟ هو يقعد دين ولذلك النهار ده الكلام ايه؟ الكلام, الكلام, الكلام, الكلام, الكلام, الكلام على عمق النظر وعلى بعد النظر وعلى الفقه بقى الفقه بقى, الفقه بقى الفقه بقى اللي مفيش منه يمتح الرجل بذلك وهو بيتكلم في الإلحاد والكفر كما فهو لك ما هي الديمقراطية لتعلم في النهاية انها الشرك الاكبر دعايني راح يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية فعليك بالتفصيل والتبيين فن الإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الأراء وخبط الأخطاء والأراء كل زمان. شو معي؟ <تصفيق> ونزلك يقول الشيخ عبد عبدالصفي رحمه الله ابن عبد الرحمن بن حسن. قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيل يحصل به النفس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأزهان ويحول بينها وبين فاخب القرآن أنا قلت لك حلمة الدعوة عشان ما تقولش ده كلام تفاصيل علمة علم يعني ده خطأ علمي ده خط عيب انا اهل عن اهل العلم وما كانش عاجبك ان انا عنهم ليه لان هم عابدين اهل العلم دول علماء على الحقيقة لكن انا انت بس ايه عايز اقول لك لو تفكر ان الكلام ده كلام المعاصرية فلذلك ما عجبتش الكلام في التفسير لكن بس حبيت اقول لك كلمه في تفسير هذه الكلمه يعني ممتعه خالص الشيخ رحمه الله اراسم ان ايه اذا تنكب لخ الكلام المجمل هو كتاب لنعرج على, على قضية الاصطلاح على الصلاح اهمية الاصطلاح انتعرفين هو الاصطلاح يأخذ يقول الامام التهالوي رحمه الله في كتابه كشاف اصطلاح الفنون إن أكثر ما يحتاج إليه في تحصيل العلوم المدونه والفنون المروّجة هو اشتباه للصلاح فإن لكل علم اصطلاحا خاصا به إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر للشارع فيه الاتداء إليه سبيلا وإلى الغمام تليلا لو له ممكن هاتقول لي فين عايز اروح شارع كذا بيقول لي ايه بيقول على ايدك فيه بس فيه محتاج وانت ماشي تبقى خلي بالك لان فيها تضغو في مية وانت ماشي لان فيها هتمشي لجهة اليمين لان الشمال فيها مجالية فمش هينفع ماشي مش شكلة ده الا جهة اليمين مش كده؟ ده راجل اللي بيانطح لك لو دخلت خلت الشرع والكعبات ده ولا وقت تقول الله يخبتك مش تقول لي ان فيه محفرة وفيه كده بل اهو كلام كده يا اخوة اه اه كمثاله يعني ان الاهل العلم الصلاحات لكن كثن بيقولوا ايه؟ بيكلموا ازاي؟ ولذلك كانت كتب الشروح وكتب الحواشي وكتب الحواشي على الحواشي مش كلا عشان يفاجأت كل زمان أهله بيقولوا ايه بالضبط وتعرف الفكر كلامه تعرف تقول هو مقصده ايه بهذا الكلام هو ده الصلاح ولذلك يقول الراجل فعلا مبادئ كل علم عشره فعلا مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم تثمر الحد بقى اللي هو التعليف التعليف يا اخوة جامع مانع زي يقول العلماء جامع مانع ده الحد يعني ايه جامع مالع؟ يعني يجمع جميع افراده فيه يقول لك تعليف كده يدخل لك كل صفة صفة مثلا لما لك ايه قول لي لو صرح التعليف الالم قدامك قلم اهو قول ايه تعريفه هتقول لي غطاء بلاستيكي و كبير وفي سن لليات وفي بليا في السن عشان تعمل التعريف ده بيخليني مش ممكن ابدا افكر ان القلم ده مثلا من شو مش ممكن ابدا افكر ان العلم ده مثلا آآ آآ حاجه كتابه مش ممكن افكر ان ده ليه لا علاقه خاص به ولذلك التعريف بيعرفه اهل العلم الراسخين بقى عرفت ازاي يعرفوا لك الكلام فالتعريف دي مهمة انت تعرف مصطلحات الناس وكلام الناس وتعريف الامور عشان ت... عشان كده احنا قلنا بنقصد دي ولا نعرف قصدي الاول ونقول ايه الاصل من اصل الوصول في اصل وصول ايوه ايوه بقى الاصل الكبير راس الامر فاكرين الكلام ده اودي انك تراجعوه يبقى هذا هو ال هذا هو الأصطلاح الذي لا يمكن الإنسان إنه يستطيع أن يهتدي يحتج إلى بحث رقيق رقيق إلا بهذه التعريف وهذه الأصطلاح يقول الكفوي رحمه الله في كتاب الكليات عن الاصطلاح يقول وقيل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي الى معنى اخر لبيان المراد المعنى الاخر ده بقى معنى شرعي في الإصطلاحات الشرعية بقى عندنا خلي بالك بيخرجوا من, ال... بيخرجوا من المعنى اللغوي احيانا ولذلك مما تقلق فصول فت يقولك ان انت لابد ان تعرف او عليه على المعنى الشرعي و لازالما معنى اللغة المعنى الشرعي وبعدين العرف وبعدين اللغة خلي بالك بيقرارهم لها بمعنى الدليل مثلا في ده بص يا إخوة اسمعوا مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين أملوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمع هتلاقي اني رعينا رعيني سمع وانظرنا وانظر لي واستم بي هم نقلوا من المعنى ده للمعنى ده عشان كانت اليهود بتقول الكلام ده واسمح بشيء سيء الاسم للإساء من الرعونة ونحو أو كما يقول البعض انك لاتتشبه بهم يقول لك لفظ خاص اسمع مثلا الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه قال كلما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل من الناس من الناس انزل فزحح يعني اعمل عصير قال بحاجة اعمل عصير افضل كان صايم على الرسول صلى عليه وسلم في رمضان فقال انزل فزحح فنظر الرجل وقال الشمس يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انزل فزحح لي قال الشمس يا رسول الله, رسول الله. رسول الله. قال انزل فالزح لي إذا أقبل الليل من هنا وادبر النهار من هنا وغابت الشمس افترى صور هو متصور ان طول ما الصفرة الحمراء بتاعت الشمس لما بتسقط كده موجوده يبقى يبقى لسه النهار موجود للمعنى اللغوي اللي هم يرتبوه العرب كده او أو او أم العرفي من هذا المعنى الايه لمعنى اخر معنى شرعي قالوا انت تفسر في الحاله دي طالما قرصت الشمس بس عشان كده قال عليه الصلاه ايه من صلى ركعه قبل طلوع الشمس فقد أدرك, ادرك الفجر من صلى ركعه من الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك, ادرك الفجر ومن صلى ركعه قبل غروب الشمس من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر شفت زي؟ يبقى كانت الخضيئة عندهم ولذلك لما بعض السلف مشكل عليه احنا صنع الفجر والفجر ادن لسه لان الفجر كان عندنا ليه؟ لشكل اخر بخلاف فضيئة ما علمهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما تعدونا الصرعة تفيد مين هم المصارعين عندكم؟ قالوا الصرعة عطوا فينا يا رسول الله بانا يخلبه الرجال حدش كل ما صرح حد يجيبه ارجل على دول قال لا وإنما السرعة من يملك نفسه عند الغضب فبين لهم معنى المصارع شفت الكلام بين لهم معنى المصارع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فعرفت حقيقة الأمن إنك تبقى آمن إزاي مش تبقى آمن لما تروح تدور وتخش مع مع الطواخيط في حكم الغير ما انزل الله. الله ليه اما عايزين ما تقدرش تمشوا عايزين تبردوا اصل دول برضه ممكن يقدروا بينا يضربونا ضربه ولا يعملوا بينا حاجة ها كلامش ضغط امريكا والد... وال والقمح اللي بيجي من امريكا وضربك الدنيا في دماغ الناس عشان يزوز الشرك ولا اعوذ بالله لا لا لا الامن الحقيقي مش فينك تقاتل ولا تحارب ولا تقتلك ولا لا لا لا الامن الحقيقي ان تكون موحدا الذين هم له ولم يلبسوا ايمانهم بظن ده الغرم اللي هو ايه الشرك شرك. شرك. لم يلبس بما بشرك شرك. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبة الغيبة في اللغه العربيه يعني واحد غايب مش موجود انما الغيبة في الشرع هي خرجوا من اللغه وده فين وده الشرع قال صلى الله عليه وسلم لما حد لهم الغيبة قال ذكرك أخذ بما يكلم شخص إزاي هتدلون ما وكل وقل بقى اللي بتشوفها دي هتلاقي ليها ولذلك الإسلام لم يعتبر اسماء لم تكن موصفه بالشريعة وقل بقى لك من إياك أن ترفع رأسك بأي اسم ثاني اللي بيكون وفق الشر يجيب لي اسم واحدة تقول له كله معناه ايه تلع مضب للشرع احطه تحت ريج على ديمقراطية بلا اخيره والالية ومش الالية ايه الالية دي بحاجات بقى اكتكروها ولذلك حنيجي اقول لفتر قولي لي ايه الاليات واجيب ايه هي الالية في اللغة بقى عشان بتقول لي الاليات جائزة ومش الاليات مش جائزة وفي النهاية اكشرب الناس التشريع على على وجه بالك من المسألة دي بخلي بالك من المسألة دي الأسماء منضبطة يرجع فيها إلى الشريعة والأسماء المولدة تفسر فيرجع إلى ميزانها في الشريعة كما ذكر الشيخ الإنسان بحمد الله بالكلام اللي تلاصل عليكم من, من, من شوية ولذلك قال الله عز وجل ان هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سبحانه الأسماء دي لا ليس لها أي لازمة عندنا خال قال ولذلك قال افرائحهم لؤلؤ والعذبه ومنات الثالثه الاخرى شايف الاسماء ولا حاجه ولا حاجة انما هي في الشر اوسام واصنام صم بكم عمي فهم لا يعقلون هي دي ذو ولذلك قالوا النبي بيشتمنا ولذا قالت عائشه رضي الله عنها فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكف ما يكف يعني النساء كما يكف الإناث يعني إلَى الخمر قيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما في ما بين قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها حديث الحسن شوفت زين وسمونها بغير اسمها وبعدين عشان يعشان يستحلوها يبقى ساعتها بقى أجل، وقف الطبور أحسن أحسن ما تذكر الله ولا تقرأ القرآن ولا حاجة، وأن هذا جهاد في سبيل الله عزوجل. تفضل الله عباده. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يشربنا وناس من أمتي الخمر يسمونا غير اسمه. أهل أسراء. شاب زين؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيبل لا يقولن لنا حدكم بالكرم بالكرب، فإن الكرب الرجول. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم سبب كراهة ذلك أن لفظ الكرم كانت عند العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها كرما لأنها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكاره الشرع إصلاق هذه اللذبة على العنب وشجره لانهم اذا سمعوا اللفظه ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم اليها فوقعوا فيها او قاربوا ذلك ثم قال رحمه الله اي النووي انما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم او قلب المؤمن لان الكرم مشتق لان الكرم مشتق من الكرم بفتح الراء وقد قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الايمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقه لهذا الاسم وكذلك الرجل المسلم شفت تدخي في الالفاظ اللي يقول لك كلمة أقول له معناها ايه وتجري على طول عشر الخلبية زينها دي. هذا هو الاصطلاح أيها الإخوة وخطورة الاصطلاح وهذا هو الكلام المجمل وخطورة الكلام المجمل والسبيل والله لا يكون إلا مفصلا السبيل والله سبيل التوحيد، وضده سبيل الشرك أيضا تعرفه مفصلا ليأتي أقوام يعرفون الجاهلية كما يعرفون الإسلام أيضا فأولئك يحتاجون كما ذكرنا قبل ذلك بالكلام ابن القيم رحمه الله إذا عرفنا ذلك وذكرنا الإصطلاح فنعرّج على تعريف العلمانية هو يقول لي علمانية له ايه علمانية دي لازم تقول هاي اقول له ايه علمانية يقول لي لو سمحت ايه معها ايه دي يقول لي ايه معناها او ما يريح للشرع اقول للشرع يت موافق على كده ولا لا قال لي مش موافئ أحطها تحت الجزمة عزك <تصفيق> الله خلاص لكن هذا من في الغالاتي أسأل الله عز وجل أي أجعلني وياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل متواه فهذا لنفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته